أما بعد، ودي نستنى في التدابير الصوفية. يلا في فصلناك شوف، في التسامح في التصرفات يا الله سبحانه وتعالى رحمة لنا، جل تاير ليتهم. يا الله سبحانه وتعالى ودي ثالبنا متيهم. دفترات شنن، زارم ان شاء الله في المائدة kaya sabatinyong ang kagamran ng kapalan so kung may da kaya sabatinyong ang kagamro yano yun yung lahat ng sochin tarik yung lahat ng soch yaa din yung soch sabtahin yaa din yung soch yung lahat ng soch yung tawo limma na في خبر ابن آدم بصلبه وهما قابلوا وهابلوا كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله تعرفوا هو عندو عن دون انجثن دمياتك قد يسولون جوتس وراثات كين انجثن دم اللتك عدنا ماهوني نزبر بس انجثن دهنا من آينة تو تولد دمياتك ومن آينة تو تولد دمي ببدل هي من يساوي تاريخ بعد عودة الله من الشيطان الرجيم يقول المولى جل وعلا في هذه الآية أتلو عليهم لأن سعى عبد الله شو لا عليهم تلفوا سن الجرو ينبرسون جلوش ولا تاركوا لبني إسرائيل لا يعفو بالجود أتلو عليهم عم بل الله يا أدمٍ يهول تُوَنِّدِ الْجُوتِ ثَارِكَ نِجَرَتْهُ عَمْدِ الْلَّهِ تَوْبَةً بالحق يسلوا عليهم بالحق بس كل عمد الله توبة منهم ساتا قادل ساتكن ساتشرار ثار يكون إن دلنا نجر الله قربا قربانا قربان أكربو. قربان قربان قربان قربانها كربونا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله سبحانه وتعالى كان دو تقبله كالله وسهي تكبلا كرب يمكب الملكت نبّر بالنسو بمين يمكب الملكت وتنبّروا أنّا عندون اند تكبّلوا يميسا أي أن دجموا بفسهم على تكبل كهم ملك الله. قال يالتكبّلوا على يالتكبّل صدق أوني ياله لا أقتلنك صدق أوني هالو. قال إنما يتقبل الله من المتقين. يتكبّلوا دعاون يتكبّلون صدقاون يتكبّلون للسوية من على الله قُو صدقاون يتكبّلوا كم فاروسنا كم فاروس ما هو النبّ ربّها عَلَوْ قُلُمْ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْسُلَنِي أَنِي اللَّمَقْدَلِ الْجِهِنْ بِالْزَرَقْدَ مَا أَنَا بِبَاسِتٍ يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ عَمْتَ اللَّ إني أخاف الله رب العالمين إني على ما تنجزا الله نفرن لهنا على الجل معنتم التمثين كان على المتم جنب الزرقا على الم لسم إني أريد إني فلقال له أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار ينينم يمتنم ونجلي ذا هندي التمنى لأسفلت ارشاه هندي هندي هنفه اللي قال له فتكون من أصحاب النار يساكب على بيتات شلت هنفه ينين المالات عهون وانجل على اللي مالات هذا اللي مبالي الى سراعات الطاوطن هنوه هنوه هنفه هنفه هنفه هنفه المتكف لو نقر سلال الله ينين وانجل تشك مهنو متهدوه انت بوقى بإثمي وإثمك بإثمي بان يقولوا ما الدمو يا انت نسف الشيهالا في الناس ما شام راساني هات افتحوه وصدهو يا يا ونجل قولهم انت الشكامون دي بما عدرب دينام يا بعثو السنون سويا راسم ونجلن قول الشكامال قلن يساون منجل قلت الشكامال له باسمي واسمك فتكون من اصحاب الناس وذلك جزاء الظالمين يهاي ناسو كتعث لنا يهاي ناسو رمجة. الله لك فإن يتجمسه أو كفية سلوه لا بذيو ستجابع ها إذا كنت أتجابه أتجابه أتجابه أتجابه ثم لا لا اسمي ما لا تكون أني بدل هي او ولتوم یراسو ونجل لو نال لا اسلمو یالو یالو انخوان سیانتن ادل نم ینینم تو اسداله اندیتی یوسدال یی تغدا یونو نجل بلیلا کن یسرالو نجل یوسدال لبن ارگو لبیا علی صلات والسلام اندی کن دها صلاح ساكدوس عمون امو زكاون سرطو حجو ناربو وللاء ما قل لغمو عندون سدبو عندون كمتو عندون عبالاشتو يغلو كاماكن كفالو يسيلي ميكفلو ياتعو اللو ميكفلو ياتعنا من يونان يساو يو يبدلو عاك يونجلو تيجانس داتو بس صلاح ايش عانو بذيب بالعال سنو عبلغو في التفسير ngi bi ismi o ismi kama yao no yani ismi lamin yesu ang jala ibalal aw gini yesu detjayo ang jala den ah maskala al sa jana gggunab ni al sa jana gggunab ينسى متى جراً نستخدم نجيزهم بلومة متى تعلم برده هل يلا بك؟ إذا قرروا برده من أحدهم وربيه أبداً من أخير لذلك يمن قبلوا نبك ونبك يمتع بمتع تاريكوا سببنا أنه رابع للشر له نفسه يهنن هذا يعني يقول له ياسرده امي در تباثن فثنى اينا قرأوا انقوان فطوعف له نفسه فقتله قدلوه فأصبح من الخاسرين بين بمجدلو، قدلوا هنا فكثار يوجي فايتوا للتعج ابنك ودعوهن قدلوا من سبقنا يجمروه نكاهم يعلسوا وندزينو اسكم يقل درسنوهن جيمي موطو كما تبقى علىه وديعونه عند عنده كوز ياوي انكتكب الله واتكال اذ يوصل فسفة سيجازال سوكما قدلوا بفيت ينبنوا جقلناتك قدلوا ينب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه قدلوا النا الود مهد أسازنه سببه لأينا جمرة لأنه أصبح من الخاسرين كذا قال من يرك ولتعمروا تشسب راسه ويتبع اللوك ذلك ثم يوردو نان دمته سموت يعني ويكرر مرة مريت ما كفر جملة منك كفرنا لبس بالسرقته هي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بمريطوس يمث, يمث يمث أصفر أموران لاكو ليريوه كيف يواري سوأة أخيه سوأة مالة نورون جنازون ريسون يندمون نورون كتندم شفنا صيو لا صيو قال آلم زيقزي يا ويلتا ويني عجزت أن أكون مثل هذا الغراب يزيننا موراي أهل قانوكتا الطهي هني هلا هناك أفين فأوأري ثوأث اخي يندم من نور لما شفنا وندم ياله قلته وندم يلا أخي فأصبح من النادمين بس الرأسره لكان متسوس وناهله فأصبح من النادمين مالت يهدني يعلم فانسالبس الذي مدرسه مال ابنه انجي ما توبطوا على علاله يقول تعالى مبينا وخيم عاجبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لسلبه وهما قابل وهابلوا كيف عاد أحدهما للآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة تقبل القربان الذي أخلص به لله عز وجل ففاز المقتول بودع الآثام والدخول للجنة وخاب الكافل ورجع بالصفقة الخافرة في الدارين فقال تعالى أقصص على هؤلاء البغاة تتلو عليهم إخوان الخنازير والكرددة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل بما ذكره غير واحد من السلف والخلف بنفس حديث حديثة للم سلفون تشبه مجمعين على هذا هابيل لنا كابيل يبالا له ليلا نوتاركو سمات شوم ليلا نو يمنو جمهور مفسرين غير واحد من السلف والخلف هابيل النا كابيل لنا كابيل من أعلى تاريا من بنا هنا روى ابن أبي حاتم وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم علي عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال بجذوك لله بيت من دع ما يتعال في تجل جوت تعتون ونجل جوت إن الله يا آدم ونجوت يا آدم سيت جوتين يا قبار بعض الناس ينجرؤون من تجاي ساتجئوا يساتجئوا من تجاي لا يجرؤون ميعرفون. سلذي كلا ياللو سويه مل كاتمر ماتمر يساتجئوا من كمال الله فنساتجئوا ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثا فكان يزوج انثى هذا البطن لذكر البطن الآخر. وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة قابيل قهتو يسومنتي يوترونش عنجنا يهابيل قنه فنقنا فأراد أن يستأثر بها على أخيه قابيل يني بجانه عندذيته ملاح شبين سنزي يني إراث الله بعض أستوى راسل فنقاوني أقبالاً تيّعونا لهم فأبى آدمو ذلك آدمي هي عيهون المعروض هقومي لو كلا إياه اللون يتاكشنوا يتاكشنوا يتاكشنوا كلا إياه أقبالاو أنت الجنة فنقاهنا لكي استوانا ذلك إلا أن يقرب قربانا، إن بيسلوا الشيء قرباناً قابلنا الله ختكبلاتوهن أعلاً يمعني يو تككيل اندوانا اتشي ليجي يمعني اندوانا اربعان ستوتا بعد فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان من عمره ما ما قصه الله في كتابه هابيل تقبلوا الله من دينه على مر سات بلا نبدأ سات كريت ويتع صعب بال من تاذر قول نقر بلا ونبدأ يكابل منهم من نقرال غنال هل تكبّلهم نوارد؟ بيجيثوا لما أنتون تبالما يا حبيب. آه بسوما لا, بس لا. روى ابن أبي حاسمان ابن عباس قال هي أن تنكح المرأة أخاها توأمها من في ياشن عالتاد بتبالج وأمير أن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له في كل بدن رجول وامرأة يهينه انما يتقبل الله أي ممن اتق الله في فعله ذلك لا أنا استيقن أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة نحب إليه من الدنيا وما فيها أبو الدرداء عليه السلام إنما تقبل الله من المتقين مكبلوا الله كفر يوتنه بس كل كلمة فاروث هذا يعني عند الركع قام بيكبليه صلاة وعند الصلاة بيكبليه أحب إليه من الدنيا وما فيها دنيا لا كدنيا نا بدنيا أستكاله هو تجبره سيرستني على رنبرة لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين لَإِنْ بَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِفٍ إن يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ مَالَدْ أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد لمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطية هذا من السمنية بل يقول هذا إليك أَبَكُلْ عَنْتَ إني أخاف الله رب العالمين أي من أن أصنع كما تريد أن أصنع بل أصبر وأحتسق قال عبد الله ابن عمر ويم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التخرج التحرج يعني الورع إن كان لأشد الرجلين هابيل هابيل يعني نف ما ما على نكبره إن يوم يبلطون نكبره إنما فرحاتنا اللهم فارتفرات كانوا يكلك كلو. ولهذا ثبتت سعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تواجه المسلمان بشيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نبي عليه الصلاة والسلام. ولد مسلمات شيفات شو المزوك تجانيه الناس كتمت عطه ماكم جدايو مللت عطه هذا القاتل يا رسول الله. جداي ساو وجنانيان ضروا طبطال يشوروا اوطسوال مقطول دم لو تغلوا اذا دم لم يقطع اه انه كان حريصا على قتل صاحبه فسبه على الساك قالت بلونه انجي ليقل له فمن كانت اجرته الى دنيا يصيبها او ينكحها فاجرته الى ما هجر اليه كل كل كل امرئ ما نوى بدو زوج زم بلود ودكته النم لا كهلا وين برمي يا مي بانسلك نجاره لمياس كطا عند قديم عند نفس قديم هونا ثقطرة سوية خير سراب من دي هونا خير سراب للسرع سب ساي سكان اللي خير لما شر لمسات عاثنيت ان دابتا السبراز و تكتاب بطالة النبي عليه السلاة والسلام فقوك زيما تشعلي شو براها لا يتنك لنكنا عقبت كل قلسية السكاية من الو إن في المدينة في رجالا مدينة السوى تشعلي من يا ربو إذي هادر لك عقبتهم كل قلسهم مع الوطاتهم مع الوطاتهم من الله شركوكم في الأجر بكفي يا يتصرف لا تهت أو بهون الجيم بكفي يا كنا أنت جارنا تشو أجلنا وهو في المدينة ذا وهو في المدينة يا رسول الله انت انت يو نال هم قال في المدينة كيف يحصلوا والله حابسهم العذر ياسكر راتشو نفك النادلهم شو دواء النادلهم عصبة وتنبر جن عم تدام لتحمله وقلت لا أجد ما أحملكم عليه سنذي النسوسين ملسوا إن بعثت شوية فاستسييت لك أصوية ملسوا إلى التوالة لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد إن يدي إليك ليقتلك لمن إني أخاف الله رب العالمين من اللي تعلق له ست فتر أجر روى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنته عثمان سعد بن أبي وقاص عثمان يتفثن بن بربس عثمان يتقدل بن بربس عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ما لتعشون مسكران لوالو سعد إنها ستكون فتنة بأمة والجمكة كالفتنا يهو نال لكثة البلوال فتن ان دم يمتى بزو تناغراوال القاعد فيها خير من القائم يتكمط كقومه يتشاله نو بزا والقائم خير من الماشي قد تبلو غدا يمياطرا ود فيت ود والماشي خير من الساعي قد تبلو يميهدكم يتش على نوال النبي عليه الصلاة والسلام فيتنا عليه مقبته أتشكل من تورى من تسرى من تنجرب له أتقدم فيتنا عليه قبته موجات أبهر كشال كسد بكر ما له مكر كفيتنا أرجالكم أتبله تبلكم بكاره كومه تبلك Blue light to see the things we're going to draw We'll see that those conditions that we buy Where we are right Let's get started We'll see that the things that we love whole matter How do we? فيثنا لاي؟ القاعد خير من القائم القائم خير من الماشي الماشي خير من الساعي أقولاك شو مع الفيزو فإننا أنكم مع هون بعلم بالزمن يم يسفلق فيثنا في الهونانو في يم يسفلق في الهونانو فيثنا وإحتو بزوسو الهونو عندانو فيثنا طورنات في للشاي مثلوغال فيثنا راهبالشاي مثلوغال فيثنا نقرم في اثنانو قالوا قالتان في اثنانو هام يثم في اثنانو. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده لي لي ليقتلني اغتلني قالوا اتشو سعجل أبيتي مرطو لقل لن يجم بزرقام الزم قال كنت ابني آدم كخيري ابني أكخيري كخيري, كخيري, كخيري ابن آدم فاعدم قولت توجوش اند خيرا نيوهن اندهابن لا ينبسط فاندالو خباب ابن الأرط أبي بكر بن أبن مسعود وابي واقد وابي موسى وخرشة ليل والشم اندازيه يهنن عبالان زج بوتان لله السرمذين وقوله إني أريد أن تبوع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار قال ابن عباس ومجاهد والضحاة إني أريد أن تبوع بإثمي أي بإثم قتلي واسمك اسمك الذي عليك قبل ذلك هي انت قال ابو وقال وقوله تعالى فطوعت له نفسه يا يوم المتسير على ما تعرف يا ايها المتسير انتم ما ابلوه يا ايها نو مرياتم باسمي من بمجدليه اما انجلو نو دروم قال يا ويلتا اجلس ان اقول مثل هذا الغراب قال السدي بإسناده المتقدم للصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن وندم زمط جندم فبعث الله غرابين يا خويني فقتلا لا عند, عند, عند فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حف عليه فلما رآه قال يا ويلت أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواء تأخي. علي بن طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت يموت يموت عمورا جمعت أن دهنا فحث عليه من التراب حتى وارى. سألته وجدل زايد قال زايد بدو يموت أي كلمة كلمة تقال دلوا فقال الذي قتل أخي يا ويلتا أعجزت زملو ليلا يموتان برمي على يدك أمستشفانا عين سلم تقال له سلم أسيت بلجوا ملكتو ما أخبر على مثاله دي أروزين بلوه دكتور ناهو أفرال دنغطوال من الدنيا رجسلا لا هو كا الله نجيات عليهم إنجيل ጀመረው السنة والسجمره نبي عليه الصلاة والسلام يهن سوياه يهن عابيل مباله وسوياه الله نجيات لك أحسن دازق الجلاد النجارو بتأمي مياس جنك غيد مسفر أريانه جمك النجارو بعلم ين نجا قضاياه شو إن جلي يحل بيت أمي درسوا، أيه زاري بزيباء أعلم لا يسبسو يموت دلالة تجارة، ينادي كل قضاياه شو إن جلني حلل سويس توال، كافر نووي بيت أي كندهش أرال كفرن ماله، منونا مفاجئ يازه كله نفس جديد نيجوا توه كله وانجلي الناس سنهالي ستوات يناسوا ونجل كتك نسوار تادلهم الناس يعافاش جو ونجل الله جن أمساسه ذاري كم هو سام أمساسه وندق الدلة ميجر منه له نفسه أي حفنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله واندمون اندي قال نفسي يوما كرتشو قفاتشو النار فقتله قدلو ولا اي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر مي قدلو سو راسه انتقوت عطره مكره بمجدل قدلو بطاق انيو يهني انيو بلو وقال ابن جرير لما اراد ان يقتله جعل أن يلوي عنقه فاخذ ابليس دابة وضع رأسها على حجر ثم أخذ حجراً آخر فضرب بي رأسها حتى قتلها عجيب عندما ترقون دميار داك أتوا على الشنفوت خاصة نوالا عندما ترقون دميار داك أتوا إبليس نفسك في كورس نفسك في كورس مت أنم يونيكي سسايزو رأساً تنتنوستوان عناتوالا انتنجا ايش عانا جنجا ايش عانا كجاوالع الردان انجينو متى الردو انتن من قبزاد الله لو ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك اعتبقى لأباقي يوم بس اتشو مكنيات تورو خيزاك جنة وثين لجاة شون افكرت ذلك دمو با لجاة شون با لجاة شون انين دو با انتن مكنيات بزيسو اي لا أن لهم سرافة المستقيم. يو. رواه نابيحتي. قال عبد الله النواه بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنا به قال أخذ برأسه ليقتله فاضجع له وجعله يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله ليقتله. فجاءه إبليس فقال تريد أن تقتله قال نعم. قال فأخذ هذه استخر فطرحها على رأسه قال فأخذها فألقاها عليه فشودي خر ثم جاء بليسو إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابل كثل هابيل لجودي تقدروا، فقالت لو وجهك وأي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. منو ما قدر مالك حتىكم؟ أبينو ما قدر مالك منو أركو مالك نو؟ أي بلاه؟ أكذب على إيشك؟ إن جريق جرى لجالك. قال لذلك الموت. قال فهو الموت. هذا. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح فقال مالك من اجنو فلم تكلم فرجع اليها مرتين فلم تكلم فقال عليك الصيحة وعلى بناتك وانا وبني منها براء عنتم وانا دجوتش بلك علكسه القذيئ ترجمان وعنوالو سيد الجزيئون شهوة منك أجمال معصر الجاينورين هنا لأكمل رواهن أبي حاسم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه قال لإمام أبي عبد الله الحاكم روى عن أبيه روى عن أبيه أحاديث موضوع المدخل إلى الصحيح سلزي موضوع له أني مشلاله من الخاسرين في الدنيا والآخرة وأي خسارة أعظم من هذه روى الإمام أحمد عبد الله بن مسعود قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كيف له من دمها؟ لأنه كان أول من سن القتل. لأنه كان يقول إن عشق الناس رجلا لابن ابن آدم الذي قتل أخاه ماس في كدم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحك به منه شر ذلك أنه أول من سن القتل فبعث الله وراثا يبحث في الأرض ليوريه ما تعجيل عقوبة البغي ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطع الرحمة. عابد زند النامور طال ونجيلم سرتواز زند النامور طال بالجامة على في كثيل مجدل وراسو دموع نيله ونجيله. من أجل ذلك لذي سبب على الله. من أجل ذلك سوت سوت سلم يجلو. يندي عينة ونجل اندي التعرم لمالت كتبنا على بني إسرائيل ببني إسرائيل وشي قد يتعرقنا أنه من قتل نفسا نفس يقدل سو بغير نفس نفس سايقل نفس يقدل يعتفى نطوه نفس, نفس يعتفى قتلت أو فساد في الأرض ويبادر مدر لاي من إما إن السفات بكلت سايقف فكأنما قتل الناس جميعا يساو ذرن بتقلال لان دا قدلن وميكواتطروا عندن بمقدل عندن سوا نسوهم سوا قدلن فكأنما قتل الناس جميعا وانجلو يديان نعالنو حرب قتلها واعتقد ذلك ومن احياها نو. ومن احياها هوات يزرر باس دقمو من معددنا نفسا هوات مزرعة الشلال بيسو لقدل ينبرون دا قدل يعرق معددنا ما قد لي يشالشها يقل لي يكرمها لكم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يا سوزرين بيتقلال لا لم أتدالتو نتعال لا واتدالتو يبقى واتدال أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار فكأنما أحيا الناس جميعا طيب أي شرعنا لهم وأعلمناهم من قتل نفساً بغير سبب انكفاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سدب ولا جناية فكأنما قتل الناس جنياً لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس يعني بن سورو موطاتي هلو نفس موطاتي نفس موطاتي نفس موطاتي دخلت على عثمان يوم الدار إلى أبو هريرا فقلت جئت لأنصرك لرداوتنا يمتاه يا خليفة رسول الله وقعته وقد ضاب قاب الضرب يا أمير المؤمنين دلو دس يميل نوف بسبل الله نوالكوات فقال يا أبا هريرة أسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم فاني أنا دعنكم لأني الوچن ستقل سوچن ما تقلق اللهم دا قدالك ان ديكواترت فالقال الله من دا قدالك قلت لا يعني رسائلن قال فإنك إن كتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا ثلاثي فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأذور فبتجلها لو وطع الناس كما لقوا يقدروا عن تذيو استندات قبعة عجلنا الله استيك وانجلي عركة هلوس فانصرفت ولا مقاتل كذب على عثمان مزيم الكو سلمكروي منم امت ورنة على داركم كالناس دارها كذب لقلبك ما تنصو عشدارها هلال وقال عليه بن أبي طلحة عن ابن عباس هو كما قال الله من قتل نفسا بغي نفسنا وفسار في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما حي الناس جميعا وإحياؤها أن يقتل نفسا حرمها الله فذلك الذي يحي الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه وقال العفي فكأنما قتل الناس جميعا من قتل نفس واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا تهديد المسرفين ولقد جاءتهم لا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ملكتن يتحكين ماسر الجاوالتين يزوم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون فذيابو ألاقين بزوج يهي ملك تكدرساتكو بها لأباكانيوش ناتكو، مصرفوش ناتكو هقاتكو يم ما يتبقو، بمبر يم يالفو، ناتكو إن كثيرا منهم بعد ذلك، وهذا تقيع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بياه بني قرى وشنا بني النذير. مدينة زوريا ينبروا سوچ أوصلنا خزر جورتنا الناس يا كاهدوا ينهبرونا سيردواتيو ثم إذا وضعات الحروب او زارها فدوا من اسروا قتلوا وقد أنكر الله عليهم ذلك في سوره البقره واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إن يعلّهن النام لفتن يم يواجس وتشير في سبات في الأرض فسادا بمريض وستم بقلة يم يصففوا جزاؤه أن يقتلو ما من حاربوا الله حارب رسوله وسعوا في الأرض فسادا او يصلبوا ويمسك الناو تنطلطلوا ومموتناو يوم اكبر مموت هذا اللي ان لا يأت قداده بسرعه انت قلوب هدو الله بطييت لقدلوا ويمسل بالدرقال او تكطع ايديهم وارجلهم من خلاف ويمدقمو اجاجكونا اقراجكو بس اك اراني اقوار رطالو اك اراني مالت اقراج جناك اني غروب او ينفوا من الأرض ويم كمدري برر الويلة يهي معنى سي لاندو وانجل نوويس لسالا ايو وانجلوك يسالا صحيح من أقوال المفسرين لسالا ايو كتعثوك نووي اندو يمياث الله اندو يمياث الله لأو دمو الجنة غير يمياث قررت الله لأو دمو كا غير يمياث باغر وانجل الله المحاربة هي المضادة والمخالفة مك عرن بلا مالت يحاربون الله ورسوله الله انما لثنياون يمك عرن ويعم واجمالت تزعت شونك تك عرنت واجت بالا على, على الكفرى كهذا لم يتك وعلى قطع الطريق من جري مبرة انم شفت النتن لم يتك على لا ويخافه السبيل من جري سبيل من جري يوش وكذلك في الأرض مريت مع بلاشة منهم يطلق على أنواع من الشر يشرعين تتجنه اللي يأتقع للعالم ابن جرير عن عكريمة والحسن البصري قال إنما جزاء ينملو إلى أن الله غفور الرحيم اسكملو درسلان أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيون في الدنيا أنسيه أنه ينونجل يمسر وصوتنا بزي ملك يميوه السدبات بدنيا يميوه الردونا يمي أخرونات وله في الآخرة عذاب عظيم بآخرة بدعامك بعد كتاهنا ويطبكات إلا الذين تابوا من قبل أن تقتروا عليهم بدجاتوا سعيقبوا سعيقبوا سعيقبوا سعيزوا سعيقب فيت هذا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله سُبْحَانَهُ وتعالى مَهَارِنَّا أَذَائِنَا وَنَّاعِلَا والصحيح هو أن هذه الآية عامة نزلتها نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقضروا عليه لم يكن عليه سبيل وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم بالكفار بالقبار قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه نزلت في المسلمين نزلت في المشركين نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يغدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه والصحيح أن هذه الآية عامة من المشركين وغيرهم وَنْ جَلْ وَتِلَّ سَرُّهُ لُّيَعْتَكَ عَلَّا لِهِمِّ لو لَوْنَهُ كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي كلابه اسمه عبد الله بن زيد الجر... الجرمي البصري عن انس بن مالك ان نفر من عكل ثمانيه ثمانيه سم... يمهون يعكل بهر يهون قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيوا غمتونا فبايعوه على الاسلام اسلمنا ان تقبلوا مبايعه دركوا ان فتشوا خمو المدينه يا مدينه نا يركب دنالوا وسكي نتاج سامهم سونا تاجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ين النبي عليه الصلاة والسلام عثمته فقال على تخرجون مع رعينا في إبيله فتصيب من أبوالها وألبانها اينا قمل اباك واتراني وشعلون براها يعلون نسو قارا تدو شنتنا يجمال شنت الناس قدموه من ابوالها والبانها هدوا فقتلوا الراعية هدوا الناس قد تدانوا ساوت بيتشاونا يدوه مين يا رقلنا الناس قال لنا من المرسات سنة عن الناس له فقتلوا الراعية وطردوا الابيلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم لنبي سيلرتي يقول دايس هكتبوا اتشاونا هدوالو فأدركوا خياظوا فَجِئَ بهم فَيْزَو مَتْهُمْ بهم بِهِمْ فَقُطِعَتَ وارجلهم وَأَرْجُلِهِمْ مَتْهُمْ نبي صلى الله عليه وسلم سوى يوم سيقلوا تجونوا مقرونوا مقرطوا لجاتوا مقراتوا مقراتوا تقرطوا وصمرة عينوا معيناتوا ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا بس اهاي لئي تتعالوا الناب فالجاور الناب ولو يسمون انقطعتي سمون انقطعتي مثلا لفظ مسلم وفي لفظ اللوما من عكرنا وعرينا وفي لفظ وألقوا في الحرتي فجعلوا يستسقون فلا يسقون آرى يوهاي الله يالو وهان لا يستعش وتدرّبها فوهما وتثق مالت التثب لو تلكوا قال ابن أبي طلحان ابن عباس في الآية من شهر السلاحة في فئة الإسلام وأخاف السبيلة ثم ذو به وقدر عليه فامام المسلمين فيه بالخير أر عن سفه مسلم جلاه لجعل ليعتفاد ياللين ببره كذابه لا مسلم مريو يتقطع تروسه مريو مرجع له من يعرف إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله يفلجي گيل لوال يفلجي سقل الجناب يفلجي الجنغنون قرطو يتلوال آلو ومستند هذا القول ان ظاهره ان ظاهره او للتخيير او او يا لو مرجعنا وبميل لو نميل جن الصحيح ليس بالخيار له مرج عندنا لتلايعي انجلوتش نو ذلك لهم خزيون في الحياه في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الذي ذكرت من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من خلاف ونفهم خزي لهم بين الناس في هذه الدنيا الحياة في الدنيا مع ما عمد الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. أما عن الإسلام ففي صحيح مسلم عبادة الإسلام ترضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من اكتننا على اكتننا كما أخذ على النساء أن نشرك بالله شيئا ولا نسرك ولا نزنه ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفار الله ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء فعنه أمم، بس تاتي جالس بجامعة نكتبونه منج، ها، بيجي تباعلو نيلونو يخ يجمل مستثنى نوع ماله، أنا أحسه، يا رسول صلى الله عليه وسلم حديثهم يسأيو لهم خيريون ولو في الآخرة عذاب عظيم يا آخرة كتاتي تلبقو علمي بالو أزخة تجدلو مسلم كهونا بدون عليك تقطع. كفرهن الله تليميل تلك عقمال نبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعقب زي دنيا لأي وانجل سرت ويتكت أسو فهو كفار الله كفاران أولى السوب ومن ستره الله فأمره إلى الله عفتو يدبك الله إن شاء عذبه وإن شاء عفعه النبي صلى الله عليه وسلم ما جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.